ولا يحزنك الذين يصارعون في كفر انم لن يضر الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم